فَأَنذِرْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَا شَيْءَ نكر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 رفع الجرن الارض عيون فالتقى الماء على امر قد قدر وحمل الله على ذات الواحي ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَوْ أَنْتَ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ إِ أَرسَلن عَلَيهِ مِرحَ صَرُ صَر فِي يَوْْمِ نَحْسِم مستُسْتَمِر تَزِ سَكَّهُم معجَز نَخلْل مُ قاعِر فَكَيْ فَكَانَ عَذابِي وَنُذُرُ ولقد يسرنا الكرآن للذكر فهل من مدكر كذبت فمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون ودمن الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء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 نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ولقد صبحهم ذكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكُنَّا فَاقِدِيهِمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ أَأَكُنْ فَارِقًا خَيْرًا مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذِّمَمِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَعُ الْمَجْمَعُ وَيُعَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُغُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ فَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ لَكُنَّا شِيَعًا عَنْكُمْ فَهَلْ مِنَّ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزبر